طيب الفائدة الخمسة وعشرين الشيخ الألباني بعد ما ذكر حديث لا تسبحه إلا مسن ذكره فين فين في السلسلة ضعيفة ده الشيخ حطه في السلسلة ضعيفة خلاص كده الشيخ كان مصحح الحديث زمان بعد ما تكلم عن تصحيحه اللي كان بيقول عليه زمان زم... بعد كده راح قيل ايه قال استدراك استدراك ذلك ما كنت قد كتبته ايه سابقا منذ خمس سنوات وكان محور اعتمادي في ذلك على حديث جاب المذكور في رواية مسلم عن ابي الزبير لا تذبحه الا مسلم وتصحيح الحافظ ابن حجر ايه ثم بدا لي اني كنت واهما في ذلك تبعا لمين للحافظ لحافظ ابن حجر وأن هذا الحديث الذي صححه هو وأخرجه مسلم كان الاحرى به أن يحشر في زمرة الأحاديث الضعيف لا أن تتأول به الأحاديث الصحيحة ذلك لأن أبو الزبير هذا مدلس وقد عن عنه ومن المقرر في علم المصطلح أن المدلس لا يحتاج بحديثه إذا لم يصرح بالحديث وهذا هو الذي صنعه أبو الزبير هنا أنتم عارفين القصة فيها خلاص. الشيخ رحمة الله عليه يتكلم في هذه المسألة وبين بأن اسناد أبي الزبير عن جابر أبي الزبير هذا إيه؟ مدلس ولا يثبت عن أبي الزبير عن جابر إلا إذا كان الذي يسبقه الليس بن سعد ليه لأن أبي الزبير قال كده قال عن نفسه كده سافر الليس بن سعد من مصر إلى أبو الزبير في مك وقال له اعطيني الأحاديث عن جابر فأعطاه إيه جزء حاجه زي كده الليس اخذه ومشى قال الليس ثم لي ان أرجع له فقلت له علم لي أو أعلم لي حطي لي كده علامة على الذي سمعته من جابر هو عارف ان أبي الزبير مدلس صحيح كده فقال له علمني علمت سمعته من جابر أول حاجة معنى كده ان معروف عند الليس ان أبي الزبير لو قال عن جابر مش شرط أنه يكون سمع لانه لو كان عن جابر يبقى سمع طب هو رجع له ليه صحيح كلام كده فلما رجع له بيقول له علملي علمت سمعته فأعلم له على ما سمعه من جابر معنى ذلك ان في حاجات علمها له في حاجات معنى ملوش يبقى ان ابي الزبير نفسه بيشهد على نفسه بان فيه احاديث انا ما من مين من جابر يبقى اذا حدث الليث عن ابي الزبير يبقى ابي الزبير هنا سمع من مين من جابر صح كذا اذا لم تجد الليث عن ابي الزبير عن جابر ولقيت حد تاني ورا ابي الزبير وابي الزبير بيقول عن يبقى الروادي دي فاتت ليس. يبقى الرواية دي ما سمعهاش أبو الزبير عن جابر مين اللي حكى عن نفسه كده أبو الزبير نفسه. خلاص كده, كده هو الرجل نفسه لك أنا ما سمعته هاي أنت هتسمعه له بالعافية يعني يجي واحد يقول لك أصل الرواية في صحيح مسلم وصحيح مسلم مش عارف متفق على صحته اللي يقول الكلام ده يبقى رجل جاهل عند أهل العلم قاطبة لما أهل العلم يقولون صحيح مسلم بمعنى أنه هناك احرفا أحرف يعني أسنين احرفا في مسلم هذه أخذت على مسلم لكن غالب صحيح مسلم صحيح فهمت ايه ده كلام أهل العلم قاطبة وراجع وراي زي ما انت عايز كلام أهل العلم قاطبة على ان كلمة صحيح مسلم ليس معنى ذلك أنه متفق على كل حرف فيه كل حرف يعني كل على كل إسنان لا وإنما صحيح لأن أغلبه وإنما أخذت عليه احرف أحرف فيه وما أخذ على البخاري أقل منه قال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن خالف البخاري فقول البخاري أحق فيه ما تكلمش مسلم لان في مسلم في احرف ابن تيمية نفسه بياخدها على مسلم زي حديث مثلا ان الله اول ما خلق الارض خلق يوم السبت تربه يوم السبت صحيح مسلم اخذ عليه فمش معنى ان صحيح مسلم ان كل حرف إيه ان كل حرف فيه واضح الكلام كده الامام الذهبي يقول لك وفي اثانين ابي الزبير عن جابر في صحيح مسلم النفس في شيء النفس منها في في شيء ده كلام مين الامام الذهبي كده فهو ابي الزبير نفسه بيحكم عليه بان الروايه دي انا ما سمعتهاش خلاص كده حتى في الوهم والاهام لابن القطان في الوهم والاهام لابن القطان اما جه اخذ على عبد الحق الاشبيلى اخذ منه اسانيد روايه ابي الزبير عن جابر ولم يكن فيها ليس بن سعد راح جايبهم منه كده على بعض قال له انت في كتابك واضح كتاب الاهكام الوهم والإهام في كتاب الأحكام لعبد لعبدالحق الإشبيل راح جايب له أسانيد كده قال له الأسانيد دي من ودد أبو الزبير عنجاب ولم يحدث بها عنه الليس بن سعان فلا يصح أن تضع هذه الأسانيد في كتابك وتقول بأنها صحيح راح برضو معلق عليه الشيخ مقبل بن هذا الوضع في شرح على الباعث الحسيس لابن كثير واضح في على علوم الحديث لابن الصلاح راح برضو متكلم فيه في المساله دي يبقى هذا امر ايه امر مشهور امر معلوم امر معلوم طيب الفائده السادسه بع والعشرون شوف انت بالله عليك بقى بعد كل ده شوف بعد كل ده والامر المشهور شهرة النار في الهاشم عنده علماء الحديث يجي واحد اللهم المستعان يروح كاتب كده رساله يقول لك الرد على ابو يحيى في تضعيف حديث لا تسبحه الا مسن اللهم المستعان ده تقول له ايه ده ده تقول له إيه ده ما ده ما تقولش ده على جنب كده والواحد ينشغل في مذاكرته في حاله ده هتقول له إيه ده ده مش عايش معانا اصلا دراجل مش عايش معانا قول لك الرد على تضعيف كإن إيه؟ الحديث عدى فهمني؟ على الامم اللي فاتت دي كلها وإيه عندنا وأنا اللي ضعفت واضح الكلام كده؟ يعني عدى على الامم دي كلها وأنا اللي ضعفت المسألة عشان يجي يقول إيه؟ على تضعيف اللي تتضحى وإيه المساعدة عديها الفائدة السادسة والعشرين مسح الرقب أمان من الغل من الغل الغل وهو الغل وضع الاغلال عياذا بالله يعني ان يكون هذا في النار طبعا ده حديث موضوع الناس دلوقتي بص عليه وتتضرر هتلاقيه بيمسح بيمسح راسه ويروح واخد معاها ايه يروح واخد معاه رقبته كلها يروح واخد معاه رقبته كلها بناء على بناء على هذا الحديث وهذه بدعه هذه بدعه الشيخ بيقول إيه؟ فمثل هذا الحديث يعد منكر سيما أنه مخالف لجميع الأحاديث الوريدة في صفة ودوء النبي عليه الصلاة إذ ليس في شيء منها ذكر المسح الراقبة التكبير جزم فإذا السبع والعشرون قال لا أصل له انتوا عارفين يعني ايه لا أصل له لا أصل له معنيان يعني إما ليس له اسناد وإما له أسنيد ولكن ليس له اسناد صحيح صحيح كلام؟ قال فإن هناك طائفة من المنتمين للسنة في مصر آه آه آه فيش الشيخ لازم يذكرنا علامة مسجلة علامة مسجلة فإن هناك طائفة من المنتمين للسنة في مصر وغيرها تؤذن كل تكبير على حدة عارف يعني تؤذن كل تكبير على حدة طبعا هذه بدع يعني زي واحد مثل يوزن الله أكبر ويسكت الله أكبر ويسكت هذه بدعه والله كلام فالشيخ يقول عملا بهذا الحديث زعمه والتازين على هذه الصفة مما لا أعلم له أصل فيه في السنة بل ظاهر الحديث الصحيح على خلافه قد روى مسلم في صحيحه من حديث عمر ابن الخطاب مرفوعا إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم اللي هو مراجعة مراجعة المؤذن. الله أكبر الله أكبر ثم قال الشهد خذ بالك ثم قال معنى ذلك إن الله أكبر هذه مقرونة لأنه قال ثم قال الشهد ألا أيضا معنى ذلك إن الله أكبر الله أكبر هذه مقرونة قال ففيه إشارة ظاهرة إلى أن المؤذن يجمع بين كل تكبيرتين وأن السامع يجيبه كذلك وفي شرح صحيح مسلم النووي ما يؤيد هذا فليرجع من شاء ومما يؤيد ذلك ما ورد في بعض الاحاديث أن الأذان كان حديث أنس حديث بلال كان الأذان شفعا شفعه مفهوم والتكبير جزم تكبير جزم يبقى هذا في أمر الأذان لو قلنا التكبير جزم في الصلاة في الصلاة الإسناد لا أصل له ولكن المتن صحيح المتن صحيح زي مثلا حديث عبد الله بن سعود في سنن أبي داود وحديث عبد الله بن عباس عند الإمام أحمد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذف في التكبير والتسليم يحذف في التكبير والتسليم يعني لو قلنا الله أكبر بالجزم يعني يجي مثلا عند تكبير الاحرام الله أكبر هيركع الله أكبر هيزجد. الله اكبر صح كده كلام يبقى مش الله اكبر ده جزم لا ده حز. لا وفي التسليم السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم او السلام عليكم ورحمه الله أو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سهله حلو وسهل خالص السلام عليكم رحمة الله ياخد نفسه السلام عليكم ورحمة الله ولو صوته حلو بقى لازم ياخدها معاه شوية كده ورحمة الله الله شيخ الله أسعدتنا وأمتعتنا وريحتنا وأي حاجة فيها إينا واضح دي مخالفة ظاهرة دي مخالفة تلاقي واحد بيصلي والله اكبر ايه يعني الليحة بتاعته كده الليحة بتاعت لو انت هتقعب في مية ولا حاجه ممكن تمسك فيها وتطلع وينجيك من الغرق تلاقيه الله اكبر كده مفهوم طب دي كان بيعملها النبي عصم كده لا كان النبي يحذفه يحذف ما فيها اطالة الحذف ضد الاطاله يحذفه في التكبير والتسليم سعيد المسيف المصنف النبي جيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذف في التكبير والتسليم وكان سعيد يحذف في التكبير والتسليم عمر بن كان انس يحذف في التكبير والتسليم مفهوم الكلام ده؟ طيب احنا ايه نقف عند الفائدة 28 مهم ان احنا بس ايه خدنا رسالة شيخ الالباني عشان ما نكونش ايه عطى الله يعني الله خير. ان شاء الله الجمعه القادمه في مسجد اهل السنه باذن الله تعالى جزاكم الله خير